الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فمستقموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذنب يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثملا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فَإِنْ تَّابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَتُعَلِّمُ إِيمَانَهُم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا إيمان لهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوماً نقثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أين استحبوا الكفر على الإيمان وما يتولّهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان أباكم وأبناءكم وإخوانكم وزواجكم وعشيرتكم وأموال قت رفتوها وأموال قت تخشون كسادها ومساكن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 وَيَوْمَ حَنِينٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَن الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشآ ثم يتوب الله من بعد ذلك على والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسوا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عالم هذا وإن خفت معيلا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 يُعفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا إلَهَهُ وَاحِدًا وَمَا سبحانه سبحانه عن ما يشرقون يريدون ان يطفئوا نور الله يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله ويأبى الله الا أن يتم نورها ويأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون يريدون أن يطفيون نور الله أن يطفيون الله بأفواههم ويأبى الله, ويأبى الله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 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته ولكن كره الله بعاثهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم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 قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مونانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا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 ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخرا لوله اليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آثاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون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 Kulla billahi wa aja tii wa rasuri kontum testahsi on, latata di rooka de kaparotun, bada imanikom. Inna kun toi ipatimmin, kun noadivert toi ipatimmin,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 ذلهم الله ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوه وأكثر اموالا واولادا فاستمتعوا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 آمنات بعض اولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورذوال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 ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتى من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون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 وكرhوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنار جهنم مع شد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنهم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 Rضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموارهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفور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 119. ما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء 110. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذَا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم ما تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا قلبتوا إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومؤاهم جهنم وإنم بِمَا بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب وشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله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 ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن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 والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل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 كانه على تقوى من الله ورذوان خير أم من أسس بنياه على شفاجر في النار ف النار على شفاجر في النار ف النار ربه في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 التائبون العابدون الحامدون السائقون الراكعون الساجدون الآمرون الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ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 ما كان لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْحَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُ عَنْ رسول الله وَلَا يَرْغَبُ وَلَا يَرْغَبُ بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَمْعُ وَلَا نَصْضُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَلَا يَطْعُونَ مَوْطِئَ وَلَا يَطْعُونَ مَوْطِئَ يضل الكفار ولا ينالون من عدو النيل الا كتب لهم الا كتب لهم بعمل صالح Inna Allaha, la yuziğu ajra al-muhsinīn, wa la yufqūn nafqa tan, cıgirte, wa la kibirte, illa kütba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 توبون ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسب الله لا إله إلا هو